بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحزم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه عليها ملائكه شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح ما سيى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تدري من تحتها الأنهار